حم محمد اللي كثر خير هذا خيره في لمي وعايش فيه كتر خير هذا بخيرها في دمي وعيش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبت كلبها فوك الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت و طابت و اللي ربك و اللي جبال Amin lahat imthal Ili tdibit kalbaha fukil hayal Amin lahat imthal Ili sirit, ili ttabit, ili rabit ili يا حم وحمني اللي كثر غير هذا غيرها في دمي وعايش فيه امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري من اول حياتي روح حم اللي كثر غير هذا غَرْنَ فِي دَمْنٍ وَعَايِش فِي وحم حمي اللي كتر خرها داب خرها في دم وعيش فيه امي ثم امي الحد اخر يوم فعملي حبي من اول حيات وحم حمي اللي